أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفى كل البنين وإذا بوشرا أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم أو مي ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله